ما احلا وزمرد في يزين والبل ترى مفعلي والبل والبَل لا ترى مفعلي والبَل لترعى باللي يا زينة الثارا كم من مغاربه كم No. I am Oh, yeah. Oh, Zodat de hap met de aan de واتولى تلمذون من الجواب فوت يجي قطره تهت على بابي على صبح الصحابه نغمه الصبح راحه عين الفطري بسابه هدافي يدورني هالشعاب وبدره روحت يا نادي التشويش همو من بلدنا ترجع معي طاح جنايلي في على المجدنا صدىام كاسد على حتى نغمه je ziet het, maar is <Sess> Je ziet het, maar